We're وَلَمْ يَظُنَّ وكُلُّ شَيْءٍ يَنْبَعُ نُنَزِّلُ مِنَ فِي مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ I see. بسم <تصفيق> miss <تصفيق> Amen. bate temos الشمس والقمر بحسبان لا تقرر في الميزان وأقيم الوزن بالقسط ولا تفسر الميزان والأرض وَالْنَّوْحُ الْعَظِيمُ بسم الله الرحمن الرحيم وضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما خلق وَلِلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ لَكِنِ الَّذِينَ كَفَرُوا يَعْمَهُونَ لم يجيك يأتي فأ... فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا وَأَمْلَأْهُمْ وَأَمَّا فِي نِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَقٌّ وطعنا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> عنك ويصرف لك لكي دم قطعه But he وإلى ربك فرض <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> الله <الضاره> أكبر بسم الله <الزين> الرحمن الرحيم بس ك هو خطا